أربعة. استمع إلى الكلمات التالية وأعدها ثم لاحظ الحروف الشمسية التلميذ الثعلب الدفتر الذئب الرمان الزيتون الساعة الشمس الصلاة الضابط الطاولة الظرف الليمون النظارة